وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ نُبَّنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 كَذٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيْمَ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ فَيَقُوْلُوْا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُوْنَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ أفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ